امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقي دولة الإسلام قامت بجهاد المتقي قدّم الأرواح حقاً بثبات ويقين دولة الإسلام قامت بجهد المتقي قدّم الأرواح حقاً بثبات ويقين فوابدين فيها شرع رب العالمين أمتي فاستبشري الله وفي النصر قريب يوم how powerful دولة الأسلام قاما وبدى العز المهيب أمتي فاستبشري الله وفي النصر قريب دولة الأسلام قاما العز المهيب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 اللهم مولانا فجود بالدماء لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء همتي اللهم مولانا فجود بالدماء لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء من مضوا يرجون مولهم بدار الأنبياء قد قدموا الأرواح لله وللدين فداء. من مضوا يركون مولاهم بدار الأنبياء قدموا الأرواح لله وللدين فدا أهل بدل وعطايا أهل جود وإباء أمة استمشري قد أشرقت شمس الصمود ولقد سرنا جموعا لربى المجد التليد أمتي نستبشري قد أشرقت شمس الصمود ولقد سرنا جموعا لربى المجد التليد لنعيد النور والإيمان والعز المجيد رجال طلق الدنيا وفازوا بالخلود لي نعيد النور ولينا ولا الزلمة بي رجال طلق الدنيا وفازوا بالخلود وأعد عمة الأم والنصر الأكيد أمتي قد حفجر. فارق <تصفيق> بالنصر المبين دولة الإسلام قامات بدماء الصادقين امتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين امتي قد لاح فجرا فارق بالنصر